فَهُوَ أَطِيعٌ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أطابعهم في آبانهم واستغشوا ثيابا وأخروا استكبروا استكبارا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 يجعل لكم جناتا ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تودون لله, لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم ترو كيف خلق الله سبع سماء تين وجعل القمر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 وقد أضلوا كثيرا ولا الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي